وكل ضلاله في النار وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بذي أذي بدء أشكر ربي جل وعلا على ما أنعم وتفضل وأكرم جل في علاء ومن ذلك تيسيره لهذا اللقاء الذي أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يكون لقاء مباركا ثم أثني بالشكر للإخوة القائمين على هذه الإذاعة المباركة وهذا الموقع المبارك موقع إمام دار الهجرة وأخص أخانا الفاضل أبا عبد الودود جزاه الله خيرا وجميع الإخوة الذين معه في هذه الليلة المباركة ليلة الخميس الثالث والعشرين ليلة الثالث والعشرين من شهر رجب من عام خمس وثلاثين وألف، نبدأ في شرح رسالة عظيمة كتبها امام مبارك وهي الرسالة المسمات بنواقب الإسلام وبإذن الله جل وعلا كما هو معلن، نأخذ هذه الرسالة في هذه الأيام الخمس المتتالية فأسأل الله جل وعلا الإعانة والسداد الله تبارك وتعالى ذكر في محكم كتابه قوله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ففي قوله جل وعلا وهو مؤمن قيد مهم جد مهم وبه نعلم أن الحياة الطيبة إنما تكون بالإيمان أولا وبالعمل الصالح ثانيا والايمان له اركان سته الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره وأعظم أركان الإيمان الإيمان بالله ولا يتحقق هذا الركن إلا بتحقيق التوحيد بأقسامه الثلاثة والتوحيد وما جاء في اوائل اركان الاسلام شهاده أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهاتان الشهادتان تضمنت توحيد المرسل وكذلك توحيد المرسل. أما الأول توحيد المرسل فهو في الجملة الثانية شهادة أن محمد رسول الله ومقتضى هذا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخضر واشتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع والأول وهو توحيد المرسل شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله كما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا لا معبود بحق إلا الله هذا الدين الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين يدخل فيه المر بكلمة التوحيد شهاده ان لا إله إلا الله فإن قال هذه الكلمة فقد عصم دمه وماله إلا بحقها وكذلك كما أن المرأة يدخل في هذا الدين بهذه الكلمة العظيمة فإنه يخرج منها أو فإنه يخرج من الدين بأمور دل عليها الدليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي التي نتكلم عليها في هذه اللقاءات وهو مدار حديثنا نواقض الإسلام وهذه النواقض إما أن ترجع الى الاعتقال او القول او العمل او الشك فمن المهم جدا لمن اراد السلام واراد النجاة واراد الفوز والسعادة في هذه الحياة وفي الآخرة أقول من المهم جدا أن يعرف التوحيد وأن يعرف ضده وأن يعرف هذا معرفة تفصيلية فإن من أعظم الفوارق بينما عليه أهل الحق أهل السنة وما عليه أهل الباطل أن أهل السنة في دعوتهم إلى التوحيد والتحذير من ضده أنهم يدعون ما دعوة مفصلة وليأجل هذا تجدهم إذا تكلموا في هذه الأبواب أفاضوا الكلام فيها وحرروا العبارات وانتخبوا الكلام المتعلق في هذه المسائل العظيمة ومعرفتنا لهذه النواقب والتذكير بها حتى يسلم لنا توحيدنا فالمرء يعرف مداخل الشر ويعرف أبواب الفتن حتى يستمبها ويمتعد عنها وقد جاء في الصحيح في حديث حذيفه رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني تأمل إلى ما كان عليه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وقد بين سبب هذه السؤالات أي سؤاله على الشر لا حبا فيه ورغما في الدخول أو ليس هذا السؤال وهذه السؤالات من قبيل ما يسمى بالترى العلمي كلا وانما قال مخافة أن يدركني كما قال ذلك عرفت الشر لا للشر لكن لاتقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه نعم الذي ما يكون عنده فرقان بين الخير والشر فإن قدمه مظنة الزلل في هذا فالناصح لنفسه العامل على نجاتها يسعى في تقلب ما ينجيه وما يخلصه من كل ما يغضب ربه جل وعلا وقد اهتم العلماء كما قد أشرت قبل قليل بهذا الأمر اهتماما عظيما فألفوا فيه المؤلفات الكثيرة لأن أغلى ما يملك الانسان هو هذا الدين، فيجب أن يحافظ عليه، ولا يرتكب ما يخالفه وينقضه، ويخرجه من دائرته. أقول اهتم العلماء. لهذا الباب اهتماما كبيرا وعظيما فالفوا فيه مؤلفات مستقلة وهي كثيرة وكثير منها مطبوع والفقراء رحمهم الله وغفر لهم عقدوا بابا في كتب الفقه سموه بباب حكم مرتد وذكروا في هذا الباب ذكروا نواقض الاسلام وكذلك حكم من وقع في شيء منها بل ان الناظر في هذه الابواب قد لا يخطر على باله بعض النواقض التي ذكرت تحت تلك الابواب ومدار حديثنا في هذه اللقاءات متعلق برسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. قال رحمه الله وغفر له ولمشايخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال أعلم أن نواقص الإسلام عشرة. النواقض جمع ناقض وناقض الشيء هو المبطل للشيء والمفسد له اذن المراد بهذه النواقض انها مبطله ومفسده فإذا ما فعل الانسان امرا من هذه المواقف بطل اسلامه ثم قال رحمه الله الشرك بالله ذكر الناقضة الأول قال الشرك في عبادة الله قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين من أوصال قال ومنه الذبح لغير الله كالذبح للجن أو للقبر وأشهره الشرك في عبادة الله الشرك صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك لأن العبادة حق الله جل وعلا كما قال ربنا تبارك وتعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قال تبارك وتعالى وَاعْبُدُ الله ولا تشرك به شَيْئًا فالعبادة حق الله تبارك وتعالى والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطلة فمن صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله جل في علاه قال ربنا تبارك وتعالى ومن يدعو من قال ربنا جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون تأمل في حكم ربنا جل وعلا عليهم بالكفر قال ومن يدعو مع الله إلها آخر أولا لا برهان له به، ثم قال فإنما حسابه عند ربه، ثم ختم الآية بقوله إنه لا يفلح الكافرون، فمن دعا مع الله إلها آخر فهو كافر، وقال ربنا جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه انظر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا احذر من أن تقع في هذا فإن هذا الناقض ناقض كبير ويجب على المرء أن يهتم له غاية الاهتمام وأن يتنبه له غاية التنبه فالشرك أقبح الذنوب وهو أعظم ما نهى الله جل وعلا عنه قال ربنا جل وعلا واعبد الله ولا تشرك به شيئا لما نزل قوله جل وعلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون شقت هذه الايه كما في الصحيح الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابه أجمعين شقت هذه الايه عليهم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المراد بهذا الظلم ليس الظلم المتبادر إلى أذهانهم وهو ظلم الرجل لنفسه وإنما المراد الظلم الأكبر فذكر لهم عليه الصلاة والسلام قول لقمال ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هذا هو حقيقة الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله والله جل وعلا قد أخبر في كتابه فقال تالله إن كنا لفي ضلال مبين انظر إذ نسويكم برب العالمين فحقيقة الشرك هنا التسوية وليس فقط اعتقاد ان غير الله جل وعلا يعبد من دونه بل من عبد مع الله فقد وقع في الشرك كما قال ربنا جل وعلا تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين فهم يعبدون الله جل وعلا ويعبدون غيره والشرك نوعان شرك اكثر وشرك اصغر الاخضر فهو ان يصرف شيئا من العباده لغير الله جل وعلا فيدعو غير الله جل وعلا ويقاه من غير الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من مصادات العبادة والشرك الأكثر أنواع النوع الأول شرك الدعاء قد أشار إليه ربنا جل وعلا في قوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فمن دعا غير الله جل وعلا أو خص غير الله تبارك وتعالى بعبادة من العبادات سواء كان ذلك البدع نبيا أو ملكا أو وليا فضلا عن أن يكون شجرا أو حجرا أقول من صرف هذه العبادات لغير الله جل وعلا فهو مشرك كافر النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد والمراد هنا في هذا الشك تريه غير الله تبارك وتعالى. قال ربنا جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون انظر الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم أرادوا شيئا في الدنيا تحصلوه كما قال ربنا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون فما جاء في قصة في أولئك النفر الثلاث في ذلك الحديث المخرج عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أول من تسعر بهم النار ثلاثة القارئ والباذل والمقاتل قالوا أو قال أحدهم قرأت فيك القرآن يقال له كذبت قرأت لي يقال قارئ وقد قيل أراد شيئا في الدنيا فحصل كما قال ربنا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقص ثم قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة في إلا النار والعياذ بالله وحبط مع فيها وداطل ما كانوا يعمل ألا ساحل له وقل من ينجو منه فمن أراد انظر وهذا هو الضابط فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب اليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته النوع الثالث شرك الطاعة ويدل لهذا قوله جل وعلا اتخذوا أحضارهم وربانهم أربابا من دون الله علمتي حبين مريم وما أمر إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشتكون فقد ذكر عدي رضي الله عنه فيما خرجه الترمذي في جامعه وحسنه العلماء الألباني رحمه الله أقول لما سمع عدي رضي الله عنه عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين لما سمع النبي لهم أربابا من دون الله قال إنهم لم يكونوا يعبدونهم. ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا قال العلامة شيخ الإسلام أبو العباس ابن سيمية رحمه الله وهؤلاء الذين اتخذوا أحذارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين تنبه لهذا أخي الطالب جيدا قال أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل انظر فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم ما علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر ثم ذكر كلاما ثم قال والثاني انظر ان يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا يعني هو يعتقد ان هذا محرم وليس حلالا الخمر محرم وليس حلال و التفاح حلال وليس حرام وهذا الأمر ثابت عنده. قال لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي يعني لو أنه شرب الخمر أو فعل شيئا من المعاصي يقول الشيخ لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. الأول لما قال أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل انظر ما هو التبديل قال فيعتقدون إذا الأمر فيه اعتقاد فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر النوع الرابع شرك المحدد ويدل له قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله انظر في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله فمن اتخذ ندا من الخلق يحبه كحب الله جل وعلا فإنه قد وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله النوع الآخر هو الشرك الأصغر قد اختلف أهل العلم في ضاططه ومن أفضل ما وقفت عليه أن الشرك الأصغر هو ما ثبت في الكتاب والسنة تسميته شركا ودلت الأدلة الشرعية على ودلت الأدلة الشرعية على أن صاحبه لا يخرج من المله. كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من حالف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فالحالف بغير الله شرك أصغر، ما لم يكن هناك اعتقاد. أما ما جاء في طرب اللسان فإنه من الشرك الأصغر والشرك الأصغر وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر وكذلك من أمثلة الشرك الأصغر يسير الرياء في العبادات رحمه الله تعالى وبهذا يكون قد انتهينا من الناقض الأول قال رحمه الله وغفر له لما ذكر الناقض الثاني قال من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر اجماعا تأمن من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر اجماعا. هذا الناقض داخل في الناقض الأول الا وهو الشرك فإن هذا من الشرك والشيخ رحمه الله وغفر له فيما ذكره بعض أشياخنا جعل هذا الناقض مستقلا لأمور منها كاثرة وقوعه بين الناس فالناس ينكرون أن يكون التوسط شركا في العبادة ويعدونه توسلا وتشفعا إذا الناظر في هذين الناقضين يجد أن الناقض الأول أعم وأن هذا أخص وأفرده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بأهميته وكثرة وقوعه بين الناس ومما يقال هنا أن الوسائط قسمان كما ذكر هذا أبو العباس وغيره القسم الأول وصائط في تبليغ هذه الرسالة المحمدية التي أنزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام من ربه جل وعلا وهذه الواسطة حق وهم الرسل والانبياء والملائكة فهذا مما أجمى عليه أهل المنى أعني إثبات الوسائق بين الله وبين عباده قال جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقد ذكر أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أنكر هذه الوسائق فهو كافر بإجماع أهل الملل فأما ليس فقط عند أهل الإسلام بل حتى عند أهل الملل السماوية من اليهود والنصارى فهذه الوصائب دلت عليها الأدلة ونفيها نفي للرسل ورسالاتهم والأنبياء وما أرسلوا به وليس هذا محل البحث هنا إنما ذكر حتى يكون طالب العلم متصورا لهذا الباب وان الوسائط قسمان هذا هو القسم الاول اما الاخر وهو محل البحث وهو المراد ان يتخذ المرء بينه وبين ربه جل وعلا واسطه فيدعوه من دون الله جل وعلا أو يسأله الشفاعة أو يتوكل عليه فهذه الواسطة كفر بالإجماء كما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الناقض عند ذكره له من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا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 فهذا الذي اتخذ من دون الله جل وعلا أولياء وادعى أنه ما يعبدهم إلا ليقربوه إلى الرب جل وعلا وإلى إلى الله تبارك وتعالى زلفا قال إن الله لا يهدي من هو كاذب وكفاق وليجري هذا من جعل الملائكة والأنبياء وصائب انظر يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار هذا ليس كالأول نحن نجعل أو نقر أن هناك وصائط بين الله جل وعلا وبين نبي بعذرة بين الله جل وعلا وبين خلقه وهم الرسل والملائكة والأنبياء هؤلاء هم الذين ذلقوا دين الله جل وعلا نزلت الملائكة بالوحي من رب العزة والجلال إلى أولئك الرسل والأنبياء والأنبياء والرسل يقومون بواجب البلاغ والبيان بما اوحي إليهم من ربهم جل وعلا هذا حق وهو الأول أما هذا الآخر فتصرف العبادة لهم من دون الله جل وعلا فمن جعل هؤلاء اعني الرسل والملائكة والانبياء جعلهم وصائر فيدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار ويسألهم نعم جلب المنافع ودفع المضار اقول هذا كفر لإجماع اهل العلم كما حكاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من اهل العلم والفضل. وها هنا امر نختم به هذا اللقاء ان هناكا لا يعبد الوصايا فلا يصرف شيئا من العباده لهذه الوسائط وانما يتخذها اسبابا تقرب الى الله فيما يزعم فان هذا وان كان لا يدخل في هذا الناقض الا انه يعد من البدع والضلالات ومن صور ذلك سؤال الله جل وعلا بحق أولئك وبجاههم فإن هذا من البدع والضلالات التي انتشرت مع الاسف الشديد في أهل الإسلام نعم لا بد أن نضبط هذه المسائل هذا لا يدخل في باب الشرك الأكبر وإنما يدخل في باب البدع فمن سأل الله جل وعلا بجاه فلان او بحق فلان لا نقول انه وقع في الشرك نعم وقع في امر قد يقوده الى الشرك لكنه في ذاته ليس شركا وانما بدعه لان من اثبت سببا ولم ترد النصوص الشرعيه باثباته فانه قد دخل في دائرة البدعة والعياذ بالله اكتب بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين الساده من حضراتكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا باس ناخذ ثلاثه اسئله فقط تفضل هذا يقول كيف يضبط طالب العلم التوحيد عن نعم إذا لم يكن عندهم مشايخ يدرس عندهم بل يطلب العلم عن طريق هذه الوسائل المباشرة وغير المباشرة نعم أقول حفظكم الله تبارك وتعالى من نعمة الله جل وعلا أن أكرمنا بهذه التقنيات الحديثة فهذا من عظيم فضل الله جل وعلا فالناصح لنفسه العامل على نجاتها يحرص على أن يطوع هذه التقنية فيما يقربه إلى الله جل وعلا ومن ذلك هذا الباب العظيم أعني باب طلب العلم فيدخل الى مواقع العلماء الموثوقين ويواظب على حضور الدرس ولا يقتصر على هذا لان لا بد من المذاكره والمراجعه والمدارسه والحظ لان هذه المسائل العلميه محل نسيان بخلاف المسائل العملية فيستدعي من طالب العلم أن يواظب على الدرس وعلى المذاكرة وعلى المراجعة وعلى الحفظ فلا تجعل أخي بارك الله فيك وفي جميع الأحبة وفينا جميعا لا تجعل عدم وجود المشايخ تجعله عائقا فيدخل عليك الشيطان من هذا الباب فتترك طريق العلم وهذه مؤلفات العلماء وإله الحمد والمنه موجودة اقرأها فإذا ما أشكل عليك امر احذر من أن تدخل فيه بل يجب عليك أن تقف وتقيد هذا الأمر المشكل وترجع فيه إلى العلماء وإلى طلبة العلم المتمكنين فتسألهم عما اشكل عليك وهكذا والعلم شيئا فشيئا يصبح عند المرء بعد ذلك حصيلة جيدة منه ولعلي يكتفي بهذا الجواب والله اعلم نعم يقول هذا الاخ واجه صعوبة في متن نواقض الاسلام فكيف اصدقه طبطا جيدا اما من حيث نفس المتن فإن استطعت ان تحفظه فهذا امر جيد وإلا فادم النظر. أدم النظر لا يكون اخر معرفتك بهذه الرسالة هو انتهاء وقت الدرس بل يحرص على المراجعة والنظر والبحث والحفظ وضبط المسائل الموجودة وهكذا تضبطه بإذن الله جل وعلا ضبطا جيدا والله أعلم نعم نكتفي بهذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته